طاهره وخافيه الله اكبر الله اكبر اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله Qad qamet al-salat, Qad qamet al استو اعتني استو اعتني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 الحاقة ما الحقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عادون فأهلكوا بريح صر صر ناتية، سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حسوما، فترى القوم فيها صرعا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 فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة في يومئذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يومئذ وهي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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية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 ولا طعام الا من اسلين لا ياكله الا الخاطئون الله اكبر الله يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر Allah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 الله أكبر الله Allahu Akbar Allah Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Salam.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 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله